بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون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 نَهَارًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قُلْ إِنْ ثَالُ مِن عَجَل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْأَجَلِ لَيَتَوَقَّفُنَّ عَنْهُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ وَلَا يَنفَعُهُمْ يَوْمَئِذٍ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 من دوننا لا يستطيعون نصر أفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن نعت الأرضنا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 قالوا وجدنا آباءنا لها found قال لقد كنتم أنتم He في You مبين قالوا you بالحق أم enemies من a قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 وَرَادُوهُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين 12. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات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 لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوما طويس السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان نا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها الصالحون إن فيها ذالب لا عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.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 بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق